بسم الله الرحمن الرحيم فقفينا على آثارهم بعيسى بمريم مصدقا لما بين يديهم التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدين ومصدق لما بين يزين من التواتر وما عرض المتقين واليَحْسَنُ كم أهل الجيل بما.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 لِكَلِكْتَ دَمِ الْحَقِّ مُفْضِ ذِقْلِمَا وَيْنَ يَجْزِي مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنَا مُفْضِ لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا ولاشأ الله لجعلكم أمم توم واحدة توم ولكن لابنكم. ولكن لا بنوكم في ما أتأنكم فستذق الخيرات <تصفيق> إلى الله مرجعكم جميعا فيُنذبكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم